ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبدل اليتامى حتى اذا بلغوا فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَنِسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسيبا لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْأَةِ نَصيبٌ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 اَوْلَادُكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, من بعد وصية تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فاي شهدوا فامسكوهن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 انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم ما توبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم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 إلا أن يأتي نبفاحشة مبينة وعاشروه بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ رَأَيْتُمُ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَطَقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم وَرَابِئُ بَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ ذِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء اذالكم ان تنتبغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن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 والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف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 ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 إِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدَخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضًا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 سَائِبَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ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 اهلها ان يريد اصلاحا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 ان الله لا يحب من كان مخْتَلًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدَلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ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 انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يدفعوا به ويريد الشيطان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 مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا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 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 وَإِذَا لَقَايْنَا هُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانثِرُوا ثَبَاتًا أَوْ انثُرُوا جَمِيعًا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سَمَّاهَا أُولَئِكَ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنتين يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئتين يكن له كفل منها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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 إِلَّا أَن يُصَدِّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْرِفِينَ فوسيهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولائك ماواهم جهنم ومساء ات مصيرا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 ولا تهنوا في بضراء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 طائفه منهم ان يضلوك لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّنَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّ انهم فليغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 تجريم تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وحده الله حق ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدين وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 فُسِكُمْ أَوْلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا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 وَمُنكُسٍ لا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاَ مُدَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلا إِلَهَ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 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا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 اخوات الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم